بئی ذنب قتلت وئذا السحف نشرت وئذا السماء کشطت وئذا الجحیم سعرت وئذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس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 وما تشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب